أو بالله الى الشين بالوتي بسم الله lahm no. mm. انفر بالتي هي افسد i bei evening ومن ا en sampai R yeah. मैं a Bula